من الله ما عمل الدين تقوى الدين وهم محبون الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.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 واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد معاشر المسلمين ونحن في شهر حرام شهر ذي القعده وفي آخره فإن الأشهر الحرم لها فضل عند الله عظيم قالت عز وجل إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن انفسكم الاشهر الحرم ثلاث متتاليات كما عدها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القعده وذو الحجه ومحرم ورجب الفرد شهر رجب انفرد عن هذه الاشهر فهذه الثلاث متتاليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم هذه الأشهر مع رجب كانت الجاهلية تعظمها وجاء الإسلام وأقر هذا التعظيم فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم فالطاعات فيها مضاعفة والحسنات فيها مضاعفة وأعمال البر فيها مضاعفة الثواب وبالمقابل السيئات فيها مضاعفة ومن القواعد المهمة في باب الطاعة والمعصية أن يعلم المسلم أن الطاعة تعظم بالزمان والمكان فالذي يطيع الله تعالى في الشهر الحرام ليس كالذي يطيع الله في غيره الذي يتصدق في رمضان ليس كالذي يتصدق في غيره الذي يتصدق يوم الجمعه ليس كالذي يتصدق في غيره لان هذا اليوم له فضل عند الله فالزمان يؤثر في الطاعة رفعة وعلوة كذلك المكان فالطاعه وعمل البر في المسجد ليس كغيره والطاعه في مكة ليست كغيرها صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مسجده بألف صلاة إلا المسجد الحرام فان الصلاة فيه بمئة ألف صلاة هي هي ركعاتها سجودها قراءتها تصلي الظهر في الحرم بمئة ألف ظهر في غيره إلا ما كان من المدينة بألف صلاة والمسجد الأقصى بخمسمائة الصلاة هذا في الطاعات كذلك المعاصي فالغيبة محرمة في كل وقت لكنها في الأيام الفاضلة أشد حرمة الذي يغتاب في رمضان ليس كغيره والذي يغتاب في المسجد ليس كغيره المحل الوحيد الذي يؤاخذ فيه العبد بقصد السيئه ونية السيئه الحرم قال جل وعلا ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم النيه لا حساب فيها ولا مؤاخذه فيها الا في مكه وجعل بعض العلماء هذا سببا في أن يرحل ابن عباس من مكة ويسكن الطائف في أن يرحل ابن عباس من مكة ويسكن الطائف خوفا من أن تقع منه زلة في مكة فتضاعف له كما أن السيئات تتضاعف بالأشخاص يقول الله جل وعلا يا نساء النبي لستنك كاحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فالمعصية منهن أعظم لعلو المكان ورفعة المنزلة وعمر رضي الله عنه لما رأى عثمان يوما ودخل المسجد يوم الجمعة ولم يغتسل أنكر عليه على رؤوس الأشهاد ذكر بعض العلماء أنه فعل ذلك ليتعلم الناس لأن عثمان ممن يقتدى به إمام عدل وخليفة راشد والناس يتأسون به فأراد عمر رضي الله عنه من هذا الاسوه القدوة أن يفعل الكمال وأن يفعل الأحسن لأن الناس ينظرون إلى فعله أنت الآن في في القعدة شهر حرام الحسنات فيه مضاعفة والسيئات فيه مضاعفة فلا تظلموا فيهن أنفسكم ونحن في آخره ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما شغل عن الصلاة في بعض أيام الخندق في بعض أيام غزوة الأحزاب لأن الكفار كانوا يرمون النبال والسهام على المسلمين فلم يصل النبي العصر إلا بعد مغيب الشمس قال في حسرة شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله قبورهم نارا وشغلتنا الفتن عن أن نذكر بذي القعدة من أوله وأن نتكلم عن الحج شغلنا بما هو مهم إن شاء الله واليسان يلحظ هذه الجمعة كيف آت إلى المسجد وقد أمن وانزاحت سحب المخاوف وانقشعت نسأل الله أن تنقشع الى غير رجعة ونسأل الله أن يعيننا على طاعته وأن يستعملنا فيها ويوفقنا يوفقنا حتى نغير ما بنا ليغير سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وهذه الأشهر الثلاث ذو القعدة وذو الحجة ومحرم تسمى أشهر الحج بل شوال معها شوال مع ذو القعدة وذو الحجة تسمى أشهر الحج لأن من أراد الحج له أن ينوي من شوال خاصة إذا أراد ان يتمتع بالعمرة إلى الحج أشهر الحج والمسلمون جميعا في هذه الأيام يعيشون ذكر الحج وسيرة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا عبادة مالية بدنية يجتمع للعابد فيها عبادة المال وعبادة البدن ينفق من أمواله ويتعب البدن طوافا وسعيا وإفاضة وتظهر فيها العبودية لله فما لبسهم البياض وإزار ورداء لا مخيط من الثياب ولا طيب ولا مسك ولا يلبسون ما يغطي الأرجل ولا يلبسون ما يغطي الرؤوس فلا قلانس ولا عمائم بل شعث غبر لله ووجه آخر من العبودية يبين فيها أن المسلم يذل لله وينكسر فالملك والرئيس والمرؤوس الجميع في إزار ورداء لن تجد في أحكام الإسلام ما يميز الرؤساء والملوك وإن حاول أهل الأرض أن يجعلوا حجا فاخرا حجا مميزة حجا في آي بي أرادوا ذلك لكنهم لن يسعفوا بفتيه تبيح لهم تغطية الرؤوس أو أن لا الا الإزار والرداء لا أن لا يقف في هذا الجبل ومن وجوه العمودية التي تظهر فيه أن كثيرا من أحكامه غير معقولة المعنى تقف في عرفات هذا الجبل لو وقفت في أي جبل آخر ما اجزى عنك فالحج عرفه لو وقفت في أي جبل من جبال الأرض ولم تقف في عرفه ما اجزى عنك لماذا عرف بالذات لأن الله قال حتى يتعلم الناس درسا في العبودية لله اولئك الذين إذا ذكروا بقال الله قال رسوله قال أحدهم لماذا ما الحكمة من هذا إذا لم أعرف الحكمة لن امتثل خبرنا يا هذا لماذا تصلي المغرب ثلاثا ما الحكمة من ذلك أتعرف سيكون جوابك لا هكذا جاءنا إذن افعل هذا مع كل أوامر الله ما الحكمة في أن تلبس إزارا وردان حاسر الراس لا تغطي قدمك بالكامل لماذا تفعل هذا لماذا لا تقص شعما ولا ظفرا لماذا عباده ارادها الله افعل هذا في كل احوالك ولا تعترض على اوامر الله سبحانه فعقولنا مهما بلغت وذكاؤنا مهما اشتد والخاطر مهما كان متقدا هو قاصر أمام أحكام أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين سبحانه إن عرفنا الحكمة فالحمد لله وإن لم نعرفها كفانا معرفتنا أن الله حكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين وبعد كذلك يستقبل المسلمون بعد يومين عشرا مباركات العشر الأوائل من ذي الحجة خير أيام الدنيا واذكروا الله في أيام معلومات واذكروا الله في أيام معدودات الله سبحانه وتعالى رغب المسلمين في ذكره في هذه الأيام وفي أيام التشريق والنبي صلى الله عليه وسلم ومنه نتعلم فضل الزمان وفضل المكان وفضل الأذكار لا نأخذ أذكارنا وأورادنا وعباداتنا ووظائف أعمالنا إلا من رسول الله البدع والرؤى المنامية والخزعبلات لا حاجة لنا بها كفينا برسول الله لن نسأل إلا عن رسول الله لم نؤمر أن نتاسى إلا بنبي الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما من أيام العمل الصالح ارجى فيهن احب الى الله وارجى فيهن من هذه الايام العشر الاوائل من ذي الحجه وذهب جماعه من الصحابه الى انها المعنيه بقول الله تعالى وليال عشر فالايام مباركات والليالي مباركات العمل الصالح وحتى تطمئن أنه كذلك ابحث عن أمرين اثنين الأمر الأول أن يكون خالصا لله فلا رياء ولا سمعة ولا عجب ولا فخر اخلاص إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإن وجدت الإخلاص فابحث عن الثاني وهو المتابعة لرسول الله المتابعة للنبي في زمان الطاعة ومكانها وعددها إن كانت من ذوات العدد وكيفيتها وهيئتها فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن هذه الأيام ما من أيام في الدنيا العمل الصالح ارجى قبولا ورفعة لصاحبه عند الله من هذه الأيام واستقر عند المسلمين فضل الجهاد في سبيل الله فقالوا يسألون نبيهم ولا الجهاد في سبيل الله فأجابهم ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بأهله وماله ثم لا يعود من ذلك بشيء سانحة وأقول لنفسي وإخواني المسلمين من عدم تعظيم الله ومن عدم رعاية امر الله أن يعظم الله زمانا ولا نعظمه الله أمرنا أن نذكره في هذه الأيام ورسوله ندبنا إلى ذلك فأن تمر بنا هذه الأيام كغيرها في هذا إشارة إلى أننا لم نحتفي بكلام ربنا ولم نتأمل كلام نبينا الله أمرك بذكره فيها والنبي رغبك ورغبني والمسلمين ومن حكمة الله العظيمة أن النبي قال العمل الصارح ليكون الباب واسعه والناس يتفاوتون في هذا الباب فبعض الناس حبب إليه النفقة والبذل فليسارع فان النفقه ابتغاء مرضات الله من الصالحات وبعض الناس فتح عليه في الصيام فليصمها ان اراد ان يصوم التسع جميعا له ذلك من اول ذي الحجه الى التاسع الذي هو يوم عرفه وبعض الناس فتح له في باب القيام والتلاوه والذكر يجتهد في ذلك والموفق من أصاب مع كل قوم بسهم أنفق مع المنفقين وصام مع الصائمين وقام مع القائمين رعاية لوصية النبي الأمين وكذلك مما يتعلق بها أن من أراد أن يضحي من المسلمين فعليه إذا هل هلال ذي الحجة أن لا يمس شيئا من شعره ولا ظفره هذا لغير الحاج قطعا فالحاج بإحرامه لا يمس شعرا ولا ظفرا ولا يمس طيبا ولا يقرم زوجة الذي لم يحج من أراد أن يضحيه فهو يمسك عن هذه لذلك فيما في بقي بقيه هذا اليوم ويوم غد من اراد ان يحلق راسه ان كان من ممن يضحي ويقلم اظفاره فليفعل ليحقق هذه السنه التي فيها تشبه تشبه بحجاج بيت الله الحرام فهم شعف وانت كذلك لا يقربون اظافرهم وانت كذلك طمعا في ان نعم بفضل الله وكرمه وكنت اقول للمسلمين في مثل هذه المناسبه وهم هناك في جبل عرفات وانت تعرف ان الله جل جلاله يتجلى للحجيج عشيه عرفه ويباهي بهم الملائكه انظروا الى عبادي عبادي ما عبدوا غيره ما حلقوا الراس لغيره حلق الراس نسك اذا اريد به الطاعه فحلقه عند القباب والقبور شرك بالله العظيم وكان هذا من العادات ال التي كانت تسود كثيرا عند بعض الناس يحلق الشعر بعد النذر عند القبر هناك تقربا الى المدفون في القبر فجاء الاسلام وجعل الحلق نسكا سببا في رحمه الله لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين وقال النبي رحم الله المحلقين ثلاثا يحلق الشعر من اجل الله فانت اذا اردت ان تضحي فعليك مع هلال ذي الحجة أن تمسك فلا تحلق شعرك ولا تقلم ظفرك حتى يوم العيد أقول وحينما تتذكر أن الله يباهي بأولئك الملائكة انظروا إلى عبادي أتوني أتوني وهذا يخرج غير المخلصين الذين ذهبوا ليقال حج فلان الذي يعد المهرجان لاحتفالية الحج الذي يكون غرفة لاستقباله وطلاء البيت بالجير والإعلان يا داخل هذا الدار صلي على النبي المختار ويلزم الناس بعد ذلك بإضافة لقب حاج إلى اسمه حاج محمد حاج علي وإياك أن تسميه باسمه من غير ذكر الحج هذه فيها عقوبة أدبية هذا يريد حفا عاجلا أتوني أتوني لا هم لهم إلا الله تعثرت أقدامهم تغبرت أ أبدانهم شعثت شعورهم من أجل الله أتوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني, اني قد قد غفرت لهم اطمع اطمع في تلك الساعه ان تشملك المغفره وفي حديث الذكر المشهور حينما يقول الله للملائكه عن اهل حلق الذكر اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم تقول الملائكه يا رب ان فيهم عبدك فلان ليس منهم وانما اتت به حاجه فيقول الملك الرحيم وله غفرته هم القوم لا يشقى بهم جليس لسنا حجاجا نحن هنا ولكن رحمه الله واسعه ومغفره الله عميمه فنتشبه بهم ونحرص على طاعه الله في هذه الايام ونتعلق بسبب الرحمه والمغفره والله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين اللهم لا تدع لنا يا الله يا ذا العرش العظيم في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عائلا إلا أغنيته ولا مظلوما إلا نصرته اللهم السر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم يسر لحجاج بيتك أمرهم وتقبل طاعتهم اللهم اجعله لهم ميسورا اللهم يسر لهم أسباب الحج يا ربنا وتقبله منهم يا مولانا وعمنا بفضلك وكرمك يا خالقنا أعنا على ذكرك في هذه الأيام يا ربنا أعنا على طاعتك فيها يا مولانا اللهم نشهدك أنه لا استوفيق لنا ولا قدرة لنا ولا طاقة لنا أن نذكرك في هذه الأيام إلا بعونك فأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فيها وفي سائر الأيام يا مولانا يا كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم